Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin ayatul quran wa kitabim mubin hudan wa busyran mu'minin.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 Ulaikah الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إن أَنَسْتُنَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ Al-Fatihah, Naudi, An-Burikah, Man-Fin-Nar, Waman-Hawla, Wasebhan Allah, Rabbil Al-Alamin. Ya Musa, Innahu, An-Nawah, Al-Aziz, al Wa al فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَن يُعَقَّبَ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ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 فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِقْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مُرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملاء اني القى الي كتاب كريم ان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 وكذلك يفعلون وانني مرسله اليهم بهديه فناغره بما يرجع المرسلون Fala maja sulaiman, "Kau datang tanpa uang, apa yang Allah berikan lebih dari apa yang kau dapatkan? Sekarang dengan hadiah Nahum bjenodilah, قبل لهم بها, ولا نخرج Nahum minha, azillatuh, whum saqirun. Qal ya, ayuhal mala, ayukum yatini bgarshha, qabla ay yatuni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 قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب ان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 وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون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 اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن أَخْرِجُوا آلَ يا قريتكم إنهم أناس يتقهرون فأجيناه وأهله إلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ أَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم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 111. Aku bisa buat sa patCal tanggungan di sini 124. Aku lihat semua. tylko kita hating di sana atau menyebabkan tentu yang akan menjadi lebih banyak dua yang kemudian tunjukkan dan Allah danihatlahEE Wars. of course, will대 dah dimana والله اذا دعا هو يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ائله مع الله قليلا ما تذكرون ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي ائله مع الله تعالى الله عما يشركون ام من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض ا الههم مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنْتَمْ إِنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ dan إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ yang عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ kepada Nabi kami, agar kamu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 من الأرض كلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون ويوم نحشر من كل أمة فوج من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَنَهَارًا مُّرْصَدًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَزَعْزَعُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ إِنَّ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 انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرْت ان اكون من المسلمين وَأَن أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا أَضِلُّ وَلَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ